إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن فيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي إِذ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ فَرَجَعْنَاهُ إِلَىٰ أم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 خاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إن رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم فأرسل معنا بني إسرائيل لا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى 110. قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى